وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُوكُمْ بِهِ عَلَى رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فويل للذين يكتبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أَيْدِيهِمْ وويل لهم مما يكسبون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أنائت أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والنتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ تاقكم لا لَا تَسْفِقُونَ بِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تُمْمَ أَقَرَّتُمْ تُمْمَ أَقَرَّتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تُمْمَ أَنْتُمْ هؤلاء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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يودون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 قل من كان عدوا لجبرين فإنه نزله على قلبك بإلله الله مصدقا لما, بين يديه وهدى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 نبذ فريق من الذين أرتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا ما نحن فتنة فلا تكفت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 ولتافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين المسلكين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم دون الله اللَّهِ ولي وَلِيٍّ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 ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند مِنْ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا, واصفحوا حتى ياتي الله بامره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 مَتَى لَمَن كُنْتَ نَهودا او نصارا تلك اماني لهم قل ها تؤبره هانكن ان كنتم صادقين بمن اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليس بالنصارى على شيء, وقالت النصارى ليس باليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 وَاتَقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَدْجِي نَفْسٌ عَنْ مَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصْرُونَ وَإِذِ بَتَلَ أَيْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ نَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَاسِ مَا مَنَاقَلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قال, قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْبِ الْوَارِئِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَكَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَاهُ وَالسَّتْخِلُّ مِن مقام إبراهيم مصلى وعهدنا وعهدنا إله مريم وإسماعيل أن قهرا بيتها للقائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَلِكَ أَرْضًا آمِنَةً وَرْزُقَ أَهْلُهُ مِنَ الْسَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَسِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ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 إلا وأنتم مسلمون أم كنتم تهداء إذ حضر إعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أَحَدٍ منهم ونحن له مسلمون فإن آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم وَمَنْ الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون إِنَّكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ